الدرس الثاني عشر بعد المئة من الجندان في حروف المعاني بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والسلام الله على آله الصحابين والله قال المراد رحمه الله تعالى القسم الثاني التي بمعنى غير القسم الثاني التي بمعنى غير يعني إلا بمعنى غير وعلى يعلم, يعلم أن أصر أن إلا أن تكون استثناء وأصر غير أن تكون صفة وقد تحمل إلا على غير فيصف بها كما حملت وغير على إلا فاستثني بها وللنصوف بإلا شرطان أحدهما أن يكون جمعا أو شبهه هذا الشرط الأول والآخر قال والآخر أن يكون نكرة أو معرها بآل القنسية بآل القنسية يقول له تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله آله سلستا عليها تُن الله أي غير الله كان فيما ما غير الله فإن قلت كيف يوصف إلَّا وهي حرف قلت التحقيق أن الوصف إنما هو بها وبتالي هل بها وحدها إن فيها مضاعف مضاف إليه قال ولِهذا ظهر الأعراف في تعليها ومن, ومن قال إن ومن قال أن إلا يوصف بها فقد تقوزا وما مع تقوزا تسامحا التقوز هو التسامح قال في العبارة وإنما صح أن يصف بها بتاليها لأن مجموعها يؤدي مع الله وهو المغايره قال وعلم أن إلا التي يصف بها تفارق غيرا من وجهين أحدهما ان صفها لا يحدث وتقام هي مقامه فلا يقال جاءني إلا زيد بخلاف غير ولا أن والآخر أنها لا يصف بها إلا حيث صح الاستثناء فلا قص عند جرهم إلا جيد بخلاف غير هذا من الفوارق. قال القص الثالث التي بمعنى الواو يعني إلا بمعنى الواو وهذا قص إن هذا الجمهور وثبت الفرار لا مع ببدء معارض النفع وجعل من ذلك قوله لאלك يكون الناس عليكم حق لאלك يكون الناس عليكم حقا إلا الذين ظلموا منهم أي ولا الذين ولا الذين ظلموا وقال الشاعر ما بالمدينة دار غير واحدة دار الخليفة إلا دار مروان أي دار مروان وقال الاخر وكل أخي مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرق داني هذه حكمة جميلة جدا هذه لعمر ابن معدي كرب ونسب أيضا إلى حضرمين بن عامر صبار بن نضر والفرقدان هم نجمان متلا مت متلا قريبان من القطب الفرقدان وهذا قاله يرثي أخاه وكل اخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقداني أي وجار مرواني والفرقدان والمعنى أنهما يفترقان ولا حقة فيما استدلوا به وتأويله ظاهر وهذا القسم الرابع التي التي هي عاطفة لا بمعنى الواو بل تسلك في الاعراب لا في الحكم هذا القسم لم ينقل به إلى فانهم فإنما يقعون إلى عاطفة فنح ما قام أحد إلا زيد مما وقع بعد النفي وشبهه والبصريون يعرفون ذلك بدلا كما سبق ورد وردثا وردثا على وردثا قال البصريين بأن الأول منفي عن القيام والثاني مفية الله والبذل يكون على أخر مدللونه في المعنى. ورد مذهب الكوفيين بان الا لو كانت عاطفه لم تباشر العامل في نحو اقام الله سيدنا اجيب عما قاله ثعلب بان هذا من بدل البعض وبدل البعض, فيه وبدل البعض الثاني فيه مخالف للاول في المعنى الا ترى انك اذا قلت رايت القوم بعضهم كان قولك واورد رايت القوم مقاس ثم بينت من ارايته منهم يعني قوله مقاسا اي تسامحا تسامح بالاسم العام هذا يعني عموما قال القسم الخامس التي هي زائدة وهذا قسم غريب قال التي هي زائدة هذا قسم غريب قال به الأسواع يبلغني في قال الشهر ما ينفعك إلا مناخة على الخصف ونرمي بها بلدها قفرا أي ما تنفعك مناخة وإلا زائلة لأن ما زال وخاتها لا تدخل إلا على خبرها لأن فيها إيقافة وقهر تدخل إلا وهذا قول ضعيف فإن إلا لم تثبت زيادتها وقد البيت على وجهين أحدهما أنت أن تنفك تامه وهي مطاع فكه إذا خلصه أو فصله يعني تنفصل مناخة مناقضة ستكون الحال قال هذا ما استفكت ما هي ضعفك هو اذا خلصوا فصلوا مناقضة الحال هذا التاويل التاويل ثانيا انها ناقصة الخبر قولها على الخصي ومناقضة الحال من الضمير المستتر رجلا ضروره قال الفراء ومن اغرب ما قيل في إلا انها قد تكون بمعنى بعد هذا القسم السادس تثب عليه القسم السادس القسم السادس قال وهذا وجعل هذا القائل من ذلك قوله تعالى الى الذين ظلموا منهم يعني بعدهم وقوله الا ما قد سلف يعني بعد ما قد سلف وقوله الا المره الاولى بعد المرة الاولى وأما الا في نحو قوله واما الا في نحو قوله تعالى الا تفعلوه تكون فسنه في الارض وفساد كبير الا تفعلوه قال ونحو الا هم فقد نصره الله فهي مركبه من ان ولأن ولان وهي حرفان لا حرف واحد وأمره ماضح والله سبحانه وتعالى لا أعلم هذه وقعت فيها قصة رجل لازم شيخه سنوات عديدة ثم جاء يسأل شيخه إلا تنصروه وقال له ما نوع الاستثناء فيه إلا تنصروه وإلا تفعل هل هو استثناء متصل أو منقطع وهنا ما في اتصال لأن بعدها فعل فهي عين الشرطية ولا وهو قال ما نوع الاستثناء في قوله إلا تفعلوه إلا تنصروه فأجابه شيخه قائلا له يا بني هذا استثناء متصل بالجهل منفصل عن العلم والفضل يعني أجابه قال له اين متصل هذا هذا لا يقع يعني قال له إلا تنصروه إلا ماذا بعده هنا فعل إذن إن الشرطية بعدها لا ناهية وإلا تفعلوه إلا بعدها فعل إذن هي إن الشرطية مضغم في لا ناهية وهو قال يسأل شيخه بعد أن لازمه كثيرا ودرس أشياء من علم النحو وتعلم بعد ذلك ما زال ماذا ما زال لم يفهم فيقول لشيخه هل هذا استثناء متصل على منقطع قال يا بني هذا استثناء متصل بالجهل منقطع عن العلم والفضل يعني من اين يعني لك دهر وانت تعرف انه ما ياتي بعد اداء ما ماذا ياتي بعد الاشر فعل وايضا إلا, الا هذه الا من علامات ايش الا من علامات الاسماء لا يليها الا اسم الا من علامات العلامات الخاصه بالاسماء لا لها الا اسم هذا الذي تاتي متصلا ومنقطعا واما الا بعدها فعل هذه اين الشرطيه مضغمه في لا يعني شيء واضح يعرفه الصغار الممتدئين في طلب العين وهو مع ذلك يعني الله المستعان أتعب شيخه إن شاء الله يلعب سأكون الله خيرا والحمد لله